واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزيل وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنضيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فثق اليوم يئث الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون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 بيا أيهَلَّ ل آمَنُوا إ قُ تُم إلىى الصَّلااتِ صَوْصل يوهَكمم وَأَبِيَكُم إلىى المَرافِةِ وَمْزَح بِوسِك وَأَرجُلَكم إلىى الكَعبَين وَإِنكُ تُم جُُبَ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ أَفَلَمْ تَعْلَمُوا وَتُحِلُّوا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّمَّا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ يُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عليكم وَإِذْ يُمِنُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئان قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله كبير بما تعملون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 يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم ان يبسقوا اليكم ايديهم اذ هم قوم ان يبسقوا اليكم ايديهم عنكم الله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 وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّا أُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنهار. فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوه حظا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّا وَضَعَهُ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَتَّبِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ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 مُلْكٌ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يَهْلِكَ الْمَسِيحَ بْنُ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَهْلِكَ الْمَسِيحَ بْنُ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ هُوَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ ملك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 قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ لَّا يُبَيِّنُ لَكُم عَلَا فَتْرَةٍ مِنْ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءََنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قليل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 يا قَوْمِ دُخُلُ الْ الأغْب وَقدتَة التي كَتَبَ اللههُ لَكمم وَلا تَر تَدْدُ على أَدْبكُم فَتَ قَلبُ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 قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ وَاجِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إن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 قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأتى على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إ ما ييتقَببل اللههُ مِن المُتَّقين لاإد تَط إلَ يدك تقت م أَنا ببثق يدِي إلَكَأَقتُ لك إ أَخَافُ اللهَّ رَبَّ العمين إ يريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فضوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاتلين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 من أجللِلكَ كَمنَ علىابنِي إرائلَ أنَّهُ مَغْ قَدَلَ نَم بغَيلِ ننفسْسٍ أَْ فَساد في الأرض أَ فَسَادم في الأرضِ فَكَأَ النما قََنًا الن سجم وَمنْ أأَحييافَكَ أن النَّما حيًاّ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بِآيَاتِنَا كَافِرُونَ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوه او يصلبوه او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض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 يَزَآءُ ٱلَّذِينَ كَسَبُواْ سَيِّـَٔاتٍۢ بِمَا كَسَبُواْ لَمِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَن تَابَ مِنۢ بَعْدِ ظُلْمِهِۦ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 لَهُمْ فِي الدُّنْيَا آخِذَهُ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ثُمَّ عُولِ للْكِبِّ أَكَالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَحَكِّمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّكَ وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فِيهَا حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا لَّتَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا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 وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والاذن بالاذن والسن بالسن والجرح قصاص فمن تصدق به فهو كفاره له وَمَّم يَحكُ بِمَا أَ زَل اللهَّهُ فَأُولائِكَهُ مُ الوالمونون وَقَذََّيْنَا على آكَِهِم بِع سَبنِ مَرَّبَ مُصَدِّ قَلِّْمَا بَيْنَا يَدَيْهِ مِن التَّور وَتَنابُ الإنجلَ فيهِهدَ وَنُور وَمُصَدِّق لمَا بين يديهِ مِ التورات وَهُد وَمصَدِّقَمماَا بين يديهِ مِ التوواتِ وَهُدَ وَمَووعغَة للِمُتَّقين وَْيَحكمُم أهْلُ الْ الإِن ج بم أَ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاتقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه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 وَلَ الش اللههُ لَ جَلَكُم أَّتَ وَاحدَ تَ وَ م يَبُل وَكُم وَلَ يَبُلُ وَكُمْ ف م آتَكُمْ فَستَّبقُ الخَيرات إلَى اللهَّه مَرُيعُكُم وَأَن احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ وَلَا تَسْتَمِعْ لَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إليك فإن تولوا فاعلم أن مَا يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاتقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون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 فترى الذين في قلوبهم مرض يتارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعت الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أتروا فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أغسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاترين يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلهن على المؤمنين عزته على الكافرين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 مَّ عَنَو اللَُّ وَغَضبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ منِهُم القَِدَةَ وَالْسَنازير وَعَبَدَ الطغود أُلائِكَ شَرَّْ كَ نَو وَأَبَل عَن سَوتَّبين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 لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأتلهم السحس لبئس ما كانوا يصنعون قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطة لينفق كيف يشاء وَلَا يَزِيدَنَّكَ فِيهِمْ مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ضَيَـَٔانٌ وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيسَعْونَ فِي الْ الأأَوْضِ فَسَادَ وَلههُ لا يحِبُّ المُسِدين وَلَوْأََّ أَهْلَ الكِتَادِ آمَهُ وَاتَّقَوْلَكَفَوْنَا عَنهُ سَيّئاتِهم وَلا أَد خَلَّهُ يََّاتِ النَّئ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 قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا الثورات والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تاس على القوم الكافرين ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا من آمن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 فَلَا يَسُوبونَ إلَى اللهَّهِ وَيَسَّ فِرونَهُ وَلههُ أَفُ الراحم مَلْمَتِي حُذُنُ مَرّيَ وََإِلَّ وَسول قَدِ خَلَتْ مِنْ قَبنِهِ الرسُلُ وَأُّهُ صِّقَ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 ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما استخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عذاوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرحوا. وَلَ تَجدًا إ أَقَرَبَهُم إَّ وَدَّتَ للَِّذينَ آمُ الذيينَ قالَُوا إِا نَصْوار ذَلِكَ بِ بأنَّ مِنْهُم بِّ سلَ لا يَتَّكبِرُون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 ياأَّهََّذينَ آمعملَون إ مَخَمرُ وَمَيثِرُ وَأَ صَابُ وَأََّابُ لِجسُم مِن عمل الشَّيطان رجسم مِن عَعملَِ الشَّيطَال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 فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَسَّ طَغَاوَى وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ تَضَرَّعُوا وَآمَنُوا ثُمَّ تَضَرَّعُوا وَأَحْسَنُوا والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا لا يدلون وانكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يقاكوه بالله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 فجزاء مثل مَا قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة هديا بالغ الكعبة أَوْ كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعابه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون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 يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ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 بَأَجِ عَلَى اللَّهِ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لا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 لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبعكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية شَهادَة بينْنِك إَا حََرَ أحدَدَكُم النَووتُ حلَوصيةة فِي النان ذَوَعَدلم مِنكم أَ آخَادِ مِن ميرِكأَوْ أَخَال مِن غيرِك إن أَ تُم برََابُم فِي الأرضِ فَ أَقابتكمْ مصيبَةُمَو تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنَّ رَبَّكُم لَا نَسْتَرِي بِهِ ثَمَنًا لَا نَسْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَفْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إذا لمن فإن عثر على انهما استحق حقا فآخران يقومان مقامهما فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله نشاهادتنا حق من شهادتهما وَمَا عَنَتْ دَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تَرُدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ يوم يَجْمَعُ الله الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَخْبَرَنِي بِمَا كَانَ عِلْمًا عِنْدَكَ إِذْ كُنْتَ صَبِيًّا قَالَ قَالُوا أَنَا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 قَالَتْ تَبَارَكَ اللَّهُ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنها وَتَقُومَ إِن قُلُوبُنَا وَنَعْلَم أَن قَد صِدْقَتْنَا وَنَكُونُ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ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 ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شيئا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد